بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي أ ُ لم َِ تحرر َُِ ما ُ م َ أ َ ح َ ل َّ الله َُّ لك َ تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم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 إ ن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وانت الله راى عليه ف إ ن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير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 يا ايها الذين آ م ن و ا قوا ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا و ق و د ه ا الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا ت و ب و ا الى الله ت و ب ة ً نصوحا. عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله ا الذين آ م ن و ا معه نورهم يسعى بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م يقولون ربنا اكملنا نورنا واغفر لنا إ ن ك على كل شيء قدير يا ايها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واولوا عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب كفروا امرأة الله مثلا للذين نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما, عنهما من الله شيئا وقيلا خلا ل ن ا ر معدا وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا امرات فرعون اذ قالت رب ا ب ي ه عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين